الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحباب الكرام نواصل الحديث مع درس الفقه وفي البداية نعتذر عن درس الأسبوع الماضي لعطل كان في الإذاعة فنعتذر إن شاء الله ودرس اليوم سوف نتحدث عن واجبات الصلاة إن شاء الله اللي معاه الكتاب يعني يحاول بقدر الإمكان هو يتابع معنا الحديث واللي معوش الكتاب يعني يحاول بقدر الإمكان أن ينتبه حتى تتم الاستفادة إن شاء الله وتعالى أيها الأحباب الكرام الشيخ يحدثنا ونحن ما زلنا نتحدث من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى يحدثنا عن واجبات الصلاة فيذكر لنا فيقول تكبيرات الانتقال ايه هي تكبيرات الانتقال هي التكبيرة بخلاف تكبيرة الإحرام كل كل التكبيرات بعد ذلك اسمها تكبيرات الانتقال فاية تكبيرة بننتقل بها من حال الى حال من هيئة الى هيئة هذه تسمى تكبيرة الانتقال انما تكبيرة العابل الإحرام هي تكبيرة التي تنعقد بها الصلاة اللي هي بنرفع معاها دينا حزو مناكبنا أو حزو شحمتاي الأذن فبنقول الله أكبر وبكده يبقى نستحلنا بها الصلاة يعني دخلنا بها في الصلاة ليست هذه المقصود إنما المقصودة تكبيرات الانتقال زي تكبيرة مثلا الله أكبر اللي بننتقل بها من وضع الوقوف لوضع الركوع ثم بنقول سمع الله لمن حمده وبنكبر ننتقل من وضع الركوع أو وضع الاعتدال بعد الركوع إلى وضع السجود وهكذا ثم نكبر تكبيرة الانتقال ننتقل بها من وضع السجود الى وضع الاعتدال من السجود ثم نكبر تكبير الانتقال ننتقل بها من وضع الاعتدال الى وضع السجود مرة اخرى ثم نكبر تكبير الانتقال من الانتقال من الركعة الاولى الى الركعة الثانية هذه كلها تسمى تكبيرات الانتقال فمع تكبيرات الانتقال نقول معها سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللي هي تكبير الانتقال من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 ثم يكبر حين أرفع رأسه ثم يكبر حين أسجد ثم يكبر حين أرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا يبقى تكبيرة الاحرام عرفنا ان هي الانتقال من هيئة الى هيئة اخرى داخل الصلاة فطبعا تكبيرة الانتقال اللي هي بتكون بعد الاعتدال بعد الاعتدال من من الركوع بنقول معها سمع الله لمن حمده يبقى بس بنكبر بنقول إيه ما بنقولش الله أكبر سميع الله لمن حم لا بنقول سميع الله لمن حمده ما بنكبرش بقى في الوضع ده الوضع ده, الوضع ده الوحيد اللي ما بنكبرش فيه اللي هو الاعتدال من الركوع إلى الوقوف مرة أخرى بنقول سميع الله لمن حمده بنرد تاني بنقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد دي يعني دول وضعين ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد فيها وحدة بالواو فيها وحدة من غير الواو وامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فاكرين حديث المسيء صلاته ذاك الرجل هنذكركم به الذي صلى فنقر صلاته ولم يتمها يتم فيها الركوع والسجود ولم يكن يتوفر في صلاته عنصر الاطمئنان والخشوع ثم لما انتهى سلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا على حائط المسجد فقال له الرجل السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل فهذا هو الرجل سما الموسيصراط الحديث بتاعه اللي النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الذي ضار بينه وبين النبي او بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرجل يسمى هذا الحديث حديث المسيء صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه يعني يصبغ الوضوء على كل المواضع ثم يكبر ويحمد الله عز وجل يعني تكبيرة الاحرام. ويقرأ الفتحة يحمد الله عن يقرأ الفتحة ويصني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر دي بدي بقى تكبيرة الإيه الانتقال آه من إيه من وضع القيام لوضع ركوع ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله والمنحمده اعتاد يعني حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر للانتقال من الرافع للسجود يا يعني للسجود يا والسجود ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله كل يعني تطمئن المفصل عنا كل عظمة في الجسم ترجع لمكانها الطبيعي. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه الجلسة بين السجدتين حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر يرجع يكبر تاني ويسجد السجدة الثانية. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فينطاق بعد ذلك إلى الركعة الثانية. فإذا فعل ذلك تمت صلاته الحديث صحيح موجود صحيح أبي داود موجود في سنن أبي داود كذلك يبقى أول واجب في الصلاة تكبيرات الانتقال يبقى دي نحفظها من أول واجب في في الواجبات هو تكبيرات الانتقال أما الواجب الثاني فهو التشهد الأول والتشهد الأول يعني على خلاف بين الأهل العلم بعضهم يرى أنه سنة وبعضهم يرى أنه واجب البعض العلماء يرى أنه سنة وبعضهم يرى أنه واجب. الشيخ عندنا يعني يرجح في الكتاب الذي بين آدينا يرجح أن التشهد واجبة وبناء عليه وضعها في واجبات الصلاة. فهو يقول التشهد الأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات يعني بيعرفنا التحيات لأن بعض الناس بتعتقد أن كل اللي احنا بنقوله من أول التحيات من أول لما بنبدأ التحيات لغاية أنك حميد مجيد الفكرة يا دي التشاهد لا صح أحباب التشاهد تبدأ من أول التحيات لله التحيات لله لغاية وأشهد أن محمدًا عبده ورسول هذه تحيات هذه تشاهد أما البقية بقى اسمها الصلاة الإبراهيمية اللي احنا بنقول فيها اللهم مصلي على محمد وعلى الصلاة كما صليت على إبراهيم دي اسمها ايه الصلاة الإبراهيمية دي بتتكون التشاهد من وضعين التشاهد والصلاة الإبراهيمية كلها بالجملة بنقول عليها تحيات. إنما التشهد ركن في في في الت في التشهد الأخير بتعتبر رك والصلاة برمية في التشهد الأخير ركن أما التشهد اللي هي من أول تحيات لغاية وأشهد أن محمدًا عبده رسوله بين الركعتين في الصلاة رباعية زي الظهر والعصر والعشاء وزي المغرب أيضًا اللي هي سلسيه بيعتبر التشهد هنا واجب وليس ركن إنما ركن في التشهد الأخير وبناء عليه سيدنا عبد الله ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء يعجبه إليه فيدعو به ربه ثم ليتخير أحدكم من الدعاء يعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل يبقى إيه لما هيقرأ التشهد من السنة أنه هو بعد ما يقول وأشهد أن محمدا ورسوله رسوله هو يدعو بدعاء هو يختاره يكون دعاء يعجبه من دعاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بها بعد الإيه بعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في بعض العلماء يقولوا ده نقوله في صلاة الليل يعني لما نبقو نصلي بالليل بعد ما نقرأ التشهد نقول الإيه نقول الدعاء بعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الموصياء صلاته فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذيك اليسرى أو فافترش فخذيك اليسر ثم تشهد الجلسة بتاعت الافتراش اللي احنا بنعودها دي النص جلسة دي دي بتبقى يا إما بنصلي ركعتين بس وهنسلم نعودها يا إما بنعودها في التشهد الوسطى اللي هي بين الاربع ركعات اللي بين الركعتين الأوليين وركعتين الأخرى اسمها دي جلسة الإفطارش أما الجلسة الأخيرة من الجلسة من من الصلاة الصلاة ثيزة المغرب أو ربعية زي ال ال الظهر والعصر والعشاء اسمها التورك اسمها التورك اللي هي جلسة الأخير اللي هي في التشهد الأخير اسمها التورك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها المسلم صلاته كما سمعنا نمرة ثلاثة بقى من الواجبات ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها. ودي برضو بعض العلماء بيعتبرها واجبة سترة وبعضهم بيعتبرها سنة. الذين الذين يعتبرونها سنة قالوا إن النبي عليه السلام أحياناً كان يصلي بغير سترة. والذين قالوا أنها واجبة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمر بها والأمر في الحديث عند الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الوجوب فهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكون حريص جدا عند صلاته أنه هو يتخذ لنفسه سطرة وسيدنا سهل بن أبي حثمة قال هذا صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة وليدن منها يعني يقترب منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته صلاته يعني المعنى لأن لا يقطع الشيطان عليه صلاته يبقى هو أطع السكة على الشيطان كده الشيطان لا يستطيع أن يفسد عليه صلاته أو أن يقطع ما بين العبد المصلي وبين رب به سبحانه وتعالى هذا حديث صحيح موجود في صحيح النسائي وهذا اللفظ للنسائي ورواه أيضا أبو داود في سننه والنسائي في سننه بلفظ إذا صلى أحدكم إلى سترة الحديث سيدنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبا فلتقاتله فإن معه القريب يعني الشيطان يعني المقاتلة هنا ليست بمعنى المقاتلة يعني أنا أرفع السيف عليه وأنا بصل يعني إن أنا تدفعه يعني يعني بفي دفع كده وأخذه ورد بينك وبينه بحيث إنه هو تمنعه إنه هو يعني يمر بين يديك حتى لا يقطع ما بينك وبين الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول لا تصلي إلا إلى سطر ما تصليش أن لو أنت واخد أمامك سطرة تتخذ مثلا سطرة الحائط اللي قدامك بتاع المسجد العمود بتاع المسجد لو أنت بتصلي السنة في البيت مثلا تتخذ أمامك كرسي أو الحائط أو أنت عامل لنفسك سطرة مثلا خشبة كده بتحطها يعني تمنع المرور بين يديك يبقى لابد أن أنت تتخذ ايه تتخذ سطرة لا تصلي إلا إلى سطرة كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب يتخذ سيدنا عبد الله بن عمر ابنه وهو قاعد ابنه قاعد قدامه فيربط على كتفيه ويعرفه ان هو ما يقومش الا لما سيدنا عمر ايه يخلص صلاه يبقى اتخذ سيدنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ولده عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر اتخذه سترة سترة له يربط على كتفه كده يهزه كده يعرفه ان هو بقى ايه الستره بتاعه فما يقومش لما يصلي ويسلم يقول وتتحقق السطرة بالجدار وبالاستوانة الاستوانة اللي هي العمود بتاع المسجد وبالعصا المغروزة ممكن أو بتصلي مثلا في رملة تغرز تغرز عصا أمامك وتصللي خلفه والرحيلة يعرضها فيصلي اليها يعني أعد الجمل بتاعته الجمل بتاعه الناقة بتاعته يعاتها كده بالعرض ناحية القبلة ويتخذها سطرة العرب كانوا بيعملوا كده وهم مسافرين كان في الصحراء يروح مقاعد الجمل كده بالعرض نحية القبلة بالعرض ويتخذ الجمل سطرة له واقل ما يجزئه مثل مؤخرة الرحل ايه مؤخرة الرحل دي اللي هي الخشبة اللي بتبقى موجودة على ظهر الجمل اللي الراكب على الجمل بيقعد عليها تلاقيها من وراء كده ليها حتة كده زي مسند المسند ده اسمه مؤخرة الرحل فالمسند ده انت لما تيجي تشوفه وتلاقيه حوالي عن 40 سنطي 45 سنطي بكتيره 50 سنطي علشان اللي راكب الجمل يسند ظهر عليه وهو ماشي الجمل هو بتهز به القدام كده ورا يبقى ظهره ايه مسنود على اه اه مؤخرة الرحل لحديث موسى ابن طلحة عن ابيه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء, وراء ذلك يعني انت تتخذ السطرة امامك التي هي مثل مؤخرة الرحل فاذا حد مر ما يعني بعدها من خلفها فما يهمكش حاجة لان انت واخد سطرة انما ما تخليش حد يمر ما بينك وما بين السطرة بتاعتك تدفعه النبي عليه السلام قال تدفعه يعني يعني تزقه تدفعه بإيدك يعني زي كده تزغده يعني بإيدك كده من حيث إن هو ما يمرش بينك وبين الراح حتى لا يفسد عليك صلاتك ولا يقطع بينك ما بينك وبين الله عز وجل إنما لو مر خلف ال ال السطرة فلا بأس لا بأس أن يمر المار من خلف السطرة بيكلمنا الشيخ بيقولنا دنو المصلي من السطر ولان الموضوع ده وجماعة الخير موضوع مهم جدا وشائك وموضوع يعني الناس بتتغافل عنه وخاصة في مساجدنا ومساجد الناس العوام بالذات يمكن المساجد اللي هي قائمة على السنة الاخوة بيراعوا فيها الامر ده اما المساجد اللي هي مساجد العوام كمثل مساجد الاوقاف أو يعني الا ما رحم الله عز وجل بيتهونوا جدا في أمر السطرة تبقى واقف بتصلي وده رايح قدامك وده جاي قدامك وكده حتى المصلي وهو واقف بيصلي ما بيتخس حد السطرة ولا يصلي إلى عمود ولا يصلي خلف حائط إنما هو جاي في وسط المسجد وقف يصلي وهذا يأثم, هذا يأثم. لأنه ترك السطرة الواجبة والذي يمر من أمامه يأثم هو الآخر إنما لو حط السطرة والناس هاي اديها فرصة ان الناس تعدي من خلف السطرة ولو حاط السطرة وحد حد اراد انه هو يعدي ما بينه ما بين السطرة يدفعه يدفعه يسده بايده لان هذا يعتبر شيطان او على الاقل ان الشيطان زقه عشان يفسد عليه صلاته فلابد ان يدنو الانسان من السطرة والدليل عن بلال انه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع بينه وبين الجدار اللي كان بيصلي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وذلك في حال القيام هو آين بيصلي هو آين بيصلي لأن لو هو ساجد وهو قاعد للسجود حتى المسافة هتقل هيبقى قريب جدا من الحائط إنما هو واقف المسافة هتبتعد عن الحائط فالإنسان يصلي خلف حائط أو خلف عمود او خلف خشبة او خلف كرسي يجعل بينه وبين الكرسي او بين السطرة ثلاث ازرع ثلاث زراعات وعن سهل ابن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه يعني الحتة اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السطرة كانت بتبقى حتة يستطيع تستطيع الشاه ان هي تعدي من قدامها وذلك في حال السجود يبقى في حالة السجود يسيب حتة صغيرة بينه وبين السطرة ما يلزقش دماغه أو في السطرة إنما يسيب حتة ما بينه وبين السطرة حتة يدوبك تكفي معي إذا هتعدي من قدامه كده يعني بيسموها إيه بيقولوا إيه آآ آآ ممر شا ممر شا يعني ممر خروف أعزاكم الله ثم يقول الشيخ كل حديث هذه حديث صحيح حديث سيدنا بلال صحيح موجود في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله عليه موجود أيضا في البخاري حديث سيدنا سهل بن سعد ايضا متفق عليه موجود عند البخاري ومسلم. الشيخ يقول فاذا اتخذ السطرة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السطرة خلاص انت وخدت اتخذت السطرة ما تسيبش حاجة بقى تعدي بينك وبين السطرة لا انسان ولا حيوان فسيدنا عبد الله بن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني يوما كان يصلي في يوم فمرت شاة بين يديه في خروف غنمة حبت ان هي تمر ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الحائط او السطرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام متخذها فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل يقترب من السطرة الحائط حتى ألزق صلى الله عليه وسلم بطنه بالقبلة بالحائط اللي أمامه فحين ذاك اضطرت الشياء أنها تعدي من وراء النبي عليه من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما سبهاش النبي عليه وسلم تعدي يا صديقي حيوان أعجم حتى لو دفعته هيصمم ويصر أنه هو يمر من أمامك ما بينك وبين السطرة ويفسد عليك الصلاة إنما النبي عليه وسلم والسلام نتعلم منه ممكن دي تتعمل مع العيل الصغير, الصغير الطفل الصغير يعني يصر ان هو لو ابنك او ابن اختك او ابن اخوك او ولد صغير في المسجد وانت واخد سطرة واثار ان هو يعدي من قدامك تزوق فيه ما فيش ما هو مش فاهم مش عارف فبتعمل ايه انت تتقدم الى قدام لغاية ان تلزق باطنك فيه ال ال ال ال تبقى قريب جدا من الحائط او من السطرة بتاعتك اللي انت متخزها فهو هيطرح عادي من ايه من خلفك إيب أنت كده قطعت عليه الايه اه اه الطريق واضطررته إلى أن يمر من خلفك سيدنا أبي سعيد الخضري رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع يزقع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أب... يعني أبى أنه هو... أنت بتدفعه كده بيدك بتزقه بيدك مسر يبقى بقى زقه الكومه ديله لكمة كده خبطه خبطة كده بس تكون خفيفة يعني لأن طبعا ممكن لو هو رجل و... و... وجاهل وتيجي وانت بتصلي تضربه ممكن يضربك وانت بتصلي فنخلي بالنا من الأمر ده فالنبي عليه السلام قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان إما أن يكون هو شيطان على الحقيقة وإما أن يكون الشيطان هو الذي يعني زج به ليمر من أمامك فيبسد عليك الصلاة وإذا ما تخذ الإنسان سطرة فإن الحمار إذا مر من أمامه أعزكم الله يقطع عليه صلاته والمرأة إذا مرت أمامه تقطع عليه صلاته والكلب الأسود إذا مر أمامه يقطع عليه صلاته، يفسد الصلاة. يبقى ثلاثة، تلات أمور، لو الإنسان لم يتخذ سطرا أمامه مر من أمامه، يفسده عليه الصلاة، يقطع صلاته. الحمار والمرأة والكلب الأسود. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذ لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صماته الحمار والمرأة والكلب الأسود يعني إذ ما يتخس أمام سطرة مثل مؤخرة الرحل اللي احنا تحدثنا عليها اللي هي بيتخذ الراكب على الجمل اللي عليه ظهره بتبقى حوالي عن 40 سنتي أو 50 سنتي يسند عليه ظهره ياخد حاجة في نفس العلو بتاعها في نفس الارتفاع بتاعها يحطها قدامه حتى لو كانت شنطة علوها كده 40 سنتي يحطها قدامه فإنه إن لم يضع لنفسه سطرة في هذا الارتفاع فلو مر الحمار او مرضت المرأة او مر الكلب الاسود امامه فانه يقطع عليه صلاته قلت يا ابي ذر سيدنا عبد الله ابن الصامت سمع كلام ده من سيدنا ابي ذر فقال قلت يا ابي ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر طب ايه دخل الالوان في الامر ده طيب النبي سامع يقول والكلب الاسود طب ايفرد مرة كلب أصفر طب ايفرد مرة كلب أحمر فمБالو الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر إيه دخل الالوان هنا قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني اللي أنت تسألني عليه ده أنا سألته للنبي عليه صلى والسلام، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان والعياذ بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكلب الأسود شيطان يبقى الكلب الاسود الشيطان يتمثل به فاذا مر من امام المصلي فيقطع عليه صلاته بعض العلماء يقولون ان المرأة لو كانت الزوجة لا تقطع الصلاة على زوجها يعني لو انت بتصلي في البيت ونسيت سيت تتخذ فمرت مراتك من امامك زوجتك فلا تقطع عليك صلاتك وبعضهم يقول لا المرأة هنا على العموم فالنبي لم يحدد المرأة الزوجة او المرأة فالحديث يحمل على عمومه وهذا الكلام ردت فيه سيدنا عائشة يعني ما كانش كأن هذا الحديث يعني لم يصل لليها فما عجبهاش فقالت يعني اجعلتونا يعني اجعلتو النساء كالحمير والكلاب وكانت زعلانة ستين عائشة لكنها هي قال أول العلم أنها لم يبلغ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعتهش يعني من النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليس معنى أنها ما سمعتهش أن ده ما هوش حديث صحيح فيجي الشيخ حفظه الله يقول تحريم المرور بين هذا المصل طيب إيه الدليل أن المرور بين هذا المصل حرام يدلنا على ذلك حديث سيدنا أبي جه أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو جعيب صحابي من صحاب النبي عليه الصلاة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر من أن يمر بين يديه اللي هيمر من بيد إيدي المصلي اللي واقف يصلي متخس سترة أو هو عايز يمر ما بين المصلّي وبين سترته هذا المار لو يعلم ماذا عليه ايه الوزر اللي عليه ايه الزنب العظيم اللي هو هيخذه ويقترفه لكان له من الخير ان يقف اربعين هنا شك من الراوي اربعين وسكت الاربعين هنا مجهولة منكرة اربعين ايه اربعين ساعة لكان خيرا له ان يقف اربعين يعني اربعين ساعة او يقف اربعين يوما او او يقف 40 اسبوعا او يقف 40 شهرا او يقف 40 سنة فهذا شك من الراوي يقول لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين بين يديه يقف 40 ولانه يمشي ويقطع ما بين المصل وسطرته ويفسد عليه صلاته آه وكلمة آه يعني تنكير الأربعين هنا يعني فيها تعطي شعور كده بال, بال, بال بالخطورة وبال يعني إن الأمر جد خطير أربعين إيه أربعين ساعة أربعين أسبوع أربعين فالإنسان يقف أحت أنا عندي أقف لغاية ما خلص الصلاة لما أقف أنا أربع دقائق ولا خمس دقائق بدل ما أنا آه اخذ وزر عظيم جدا من جراء ان انا سأفسد على المصلي صلاته واحنا قلناهم لو المصلي ما اتخذ السطرة يأثم هو الاخر مع الذي يمر من بين يديه وايه اتخذ السطرة فليس عليه اسم والاسم على من مر فقطع عليه صلاته ولكنه لابد له ان يدفع يعني يحاول بقدر من كان يدرأه ما استطاعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و يحدثنا الشيخ عن سترة الإمام، فسترة الإمام سترة للمأمور، الإمام سترة للمأمور، الإمام واقف قدامنا بيصلي في الجماعة، فهو السترة بتاعتنا، فأي حد يعدي من قدام من خلف الإمام ما يدورش، ما ندفعهوش، إحنا في صفوف، أي حد يمر من بين الصفوف ما ندفعهوش، نسيبه يمر، حتى الصف الأول. لو واحد أراد إن هو يمر ما بين الصف الأول وما بين الإمام نترك ما ندفعهوش لا بأس لماذا؟ لأن الـ الـ الـ الـ الـ الإمام سترة للمأمومين ويدلنا على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت راكبا على أتان والأتان هو أنثى الحمار عزكم الله يقول وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام يا دوبك وصل لسن الاحتلام لو سنة 13 سنة 14 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينة في جماعة يقول فمررت بين يدي الصف مر بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد نزل عن الحمار ونزل مشى بين الصفوف لغاية ما خذ مكانه في الصف، مفيش حد من الصحابة اللي كانوا بصلوا خلف النبي عليه السلام، حاشوا بيدو أو دروا أو صدوا بيدو، إنما سبوه فلما استوى في الصف صلى معهم ولم يمكن عليه أحد من الصحابة إنه هو عمل كده، وده حديث متفق عليه عند مسلم وعند البخاري وعند أبي داود، في زيادة بمينا إلى غير جدار، يعني إن النبي عليه السلام صلى بمينا إلى غير جدار. قالوا إني ثبت أن رسول الله صلى بغير سطرة وعشان كده حديثنا يقول بغير جدار يعني من غير سطرة ثم ننتقل بعد ذلك من وجبات الصلاة إلى سنن الصلاة الواقع أن سنن الصلاة سنن كثيرة وقسمها أهل العلم إلى قسمين قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي في فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونصي ومحياي يوم مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا النبي بعليس سامقا يقول وأنا المسلمين العلماء قالوا نحن نقول وأنا من المسلمين وبعض العلماء قال لا بأس أن تقول مثلما كان أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول المسلمين هناك ذكر آخر إنك سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي آسف تقول سبحانك اللهم سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجه من وجوه الايه الاستفتاح هناك وجه آخر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعت بين المشي والمغرب اللهم نصقني من خطاياي كما ينقع الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطايا بالماء تليه البرد، وبعض علماء قال هذا الذكر الأخير يقام في صلاة الليل عشان طويل شوية حتى لا نشق على الناس أو تقول أنت تصلي منفرد صل السنة أو حاجة ممكن تقول وعلى كل حال أن يقال في الفرق وأنت إمام أو أنت مأموم أو في صلاة الليل في أي وقت فلك أن تختار من هذه كان بعض مشايخنا يقول يعني نوع في دعاء للسفتاح كان الشيخ ابن باز رحمه الله يدعال عليه يقول نوع وأنت ودعية الاستفتاح نوع يعني في الفرد تقول مرة دي ومرة دي ومرة دي, ومرة دي يبقى انت نوع وكذلك في السنة تقول مرة دي فبأنت بتنوع كده في الإيه، وبذلك ومع تنويعك هذا فأنت تحيي سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. دليل هذا لدعاء السفاح يقول الشيخ أفضله أفضله ما رواه أفضله هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها يعني سكت سكت بسيطة قبل القراءة قبل أن يقرأ يكبر ويسكت شوية كده ثم ذلك يقول الحب لله رب العالمين ف سيدنا أبو هريرة يقول فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأبي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يعني يا رسول الله في ذلك أبي وأمي أنت تسكت سكت ما بين التكبيرة وما بين قراءة الفاتحة فماذا تقول في هذا السكتة قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم بعد بيني وبين قطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد الحديث اتفق عليه موجود عند الإمام مسلم وعند الإمام الحديث متفق عليه عند الإمام بخاري وعند الإمام مسلم وأيضا هو في سنن ابن ماجه وفي سنن أبي داود فأما هذه أول سنة قولية فأما السنة القولية الثانية فالاستعاذ ان انت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لان الله عز وجل يقول وهو اصدق القائلين في سورة النحل فاذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى قبل ما تقرأ الفاتحة تقول في سرتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودليلها في السنة حديث سعيد الخضرى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام الصلاة استفتح يقول وعلى سفتاح ثم أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه زواجه آخر لاستعاذة وإحنا عندنا الاستعاذة باللفظ المختار وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المشطهر يعني وفي أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم في الحديث اللي بين إيدينا أعوذ والله سميع عليم من الشيطان من همزه ونفسه ونفسه وهذا حديث صحيح ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتابه الإرواية وهو موجود في سنن أبي داود وفي سنن الإمام الترمزي رحمه الله تعالى عليهم جميعا ثم تأتي بعد ذلك السنة القولية السنة الثالثة وهي التأمين الفاتحة. فمعنى كلمة آمين بعد قراءة الفاتحة أي اللهم استجب وأنت تقول آمين قال الفاتحة لأن الفاتحة كلها دعاء دعاء إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أدعيا فتختمها أنت بكلمة آمين لماذا لأن الفاتحة دعاء وأن بقولك آمين تقول اللهم استجب كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى ما حسدنا أهل الكتاب على أي أم كما حسدونه على يوم الجمعة الذي قد الله عز وجل عنه وهدانا إليه وعن قول آآ آآ القارئ للفاتحة آمين أو عن قولنا آمين أظل الله عز وجل عنه وهدف وكان إليه هناك سألا أتذكرها إنما لو تذكرتها الآن إن شاء الله أقولها فثلاث حاجات، الحثلاث حاجات دول بيحصدون عليها أهل الكتاب اليهود والنصار يوم الجمعة، وقولون خلف الإمام آمين. هناك ثالثة أتذكر إن شاء الله. فالتأمين يلي له حديث سيدنا وائل ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضال ونمد الضالين ستة حركات ولا حتى ولو انت بتقرأها لوحدك تحاول انك مد في كلمة ضالين انبعد نسلوا لا ضالين امين لا ما ينفعش كده انما تحاول بقدر امكان ان تقرأ ترتيلا حتى تسمع نفسك حتى يعني إن كانت سرية كأنك بتجود فتعطيها المدود بتاعتك لأن ده يعني مد لازم فيماد ستة حركات تطول مد في ضالين والطول مد أيضا في آمين لها أكثر من نج تقول إيه آمين وممكن تقول آمين تمام يعني ممكن تبدل ال ال ال ال اللي في تمام واليأتي ده أيضا آمين آمين كده ممكن هذا وجه وممكن تقول آمين يبقى ما ديت الأول فقط الهمزة فقط إنما أول تقول آمين لا امين يعني معناها قاصدين لا ولا امين البيت حرام لا دي دي حاجة تانية دي امين معنا قاصدين انما امين دي اللي احنا قلنا الوجين بتوعها دون المقصود بامين اللهم استجيب فقال سيدنا نوائل بن حجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضوء قال آمين ورفع بها صوته يرفع صوته بالتأمين هذا من السن هذا حديث صحيح ذكروا الشيخ الأليم الثاني رحمه الله عليه في صفة الصلاة أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الإمام أبي دو قد رحمة الله عليه في سُنَّي الإمام الترمزي رحمة الله عليه في سُنَّي أيضا سيدنا أبي هر... أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمننا الإمام فأمنه ساعة يقول الإمام آمين فأنت تؤمن مع الإمام فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه الذنب اللي عمله زمان ربنا نرفر إذا وقال مع الامام مع الامام امين الامام يقول امين انت بتقول معاه امين لو ان تامينك وتامين الامام توافق مع تامين الملائكه اللي بتصلي معاكم الله عز وجل يسر للا... للمؤمن سواء كان الامام او المأمومين يغفر لهم ما تقدّم من ذنبهم الذنوب اللي فاتت وده حديث متفق عليه عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري في صحيح حما وعند الإمام النسائي في سننه وعند أبي داود الترمزي في أيضا سنة وعند الإمام في سنته أما السنة القولية الرائعة فهي القراءة بعد الفاتحة يعني القراءة بعد الفاتحة يعني السورة اللي انت بتقرأها بعد قراءة الفاتحة هذه سنة من السنة القولية لأن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما يسر من القرآن سيدنا أبي قتاذة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولى من صلاة الزهري بفاتحة الكتاب وصورة يطول في الأولى ويقصر في السلام يبقى نبع السلام من صفة الصلاة بتاعته. انه كان بعدما يقرأ الفاتحة في صلاة الزهر يقرأ بصورة طويلة في الركعة الاولى يطول بصورة في, في الركعة يقصر في الصورة شوية تبقى الصورة التانية في الركعة التانية بعد الفاتحة بتبقى نص بالظبط الصورة الاولانية او نص الكمية ال العدد الاولاني يعني مثلا لو خد خمسين آية في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة في القراءة يبقى الركعة تانية بياخد خمسة وعشرين يعني نصها يخفف نعم هم مش الزامي نصها يعني ممكن اكتر من كده وقال من كده ولكن بتبقى القراءة في الركعة التانية أقل من القراءة في الركعة هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الآية أحيانا يعني يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية ويسمع كان يمر على بعض الآيات فيرفع بها صوته ليسمع من قلفة. ودي سنة مندثرة. يعني سنة عش حد بيعملها دلوقتي. حتى إني لو جاء واحد يعملها في في مسجد من المساجد ممكن الناس بعد المسجد الم... ال... ال... رواد المسجد ي... ي... يعني ي... ي... يهيجون عليه يهو... يهيجون عليه وممكن الامر يعني يبدعوه ممكن يشتموه ويقولوله انت مبتدع انت انما في الواقع انه ليس مفتدعا هو أحيى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عنا بننظر ونحن بنقول لإخواننا اللي عايزين يحيى مثل هذه السنة المندثرة اللي هي مدفونة اللي اندفنت معاتش حد بيعملها نقول له قبل ما اطبقها في المكان اللي انت هتصل فيه واتطبقها فيه قبل ما تصلي بيها واتطبقها فهم الناس الأول فهم المأمومين الأول تقول له جماعة النبي على والسلام كان من سنته في السنن قوليه أنه كان يفعل كذا فإحنا إن شاء الله عز وجل لو صليت بكم أنا هنحاولوا طبّة السنة دي فأنت فأنا لي الأجر وأنتم لكم الأجر. عينوني على هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتيج مثلا تقرأ صورة من الصور. فتمر على آية فيها من العظة فيها من التذكرة فيها تبشير بالجنة فيها ترهيب من النار فلا بأس أن ترفع بها عقيرتك صوتك يعني بحيث انك تسمع الناس الورق وارك انما مش هتاخذ السورة كلها ترفع فيها صوتك لأ ديها بتبقى آية بس بعض الايات اللي النبي كان بيمر عليها كده بيرفع فيها صوته ويسمع بيها الصفوف الاولانية تسمعه وبيبقى متعمد ذلك بيعليس اسم من باب الترغيب او الترغيب او التسجيل هو العزة يعني يبقى ويسمعوا الاية احيانا وكان يقرأوا العصر بفتحة الكتاب وصورتين ويعني يعني مش مش في الركعة الوحدة بفتحة وصورتين بعد فتح لا ده بفتحة, بفتحة الكتاب في فتحة الأولى وصورة وفتحة الكتاب في فتحة الثانية وصورة أخرى علشان كده هو أفرض فتحة الكتاب وسنة أقال وصورة وكان يطول في الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم من صلاة الصلاة ويقصر في الثانية حتى في صلاة الفجر كانت الركعة الأولى طويلة جدا والركعة الثانية بيأثر فيها الراكعة الاولى تبقى طويلة في الصلوات او كان نبي عليه السلام يصلي ل الصلوات في الراكعة الاولى يطول في الراكعة الاولى علشان الناس تلحق الراكعة الاولى الناس اللي جاية متأخرة تلحق فضيلة ركع الو... تلحق الصلاة من أولها وعنده قال أي عن أبي هريرة أبي ختاذة اللي هو روى لنا الحديث ده وهو حديث صحيح موجود في صحيح النساء ال... ال... وفي البخاري ايضا عنه اي عن سيدنا ابي ختادة ايضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة ويسمع الاهية احيانا يعني احيانا كل صوته بالآية ويقرأه في الراحة في الراحة في الأخرى ييني بفاتحة الكتابة يبقى ايه يبقى يقرأ النبي عليه السلام في الـ الـ الـ الركعتين الأخريين بفتحة الكتاب يعني أول ركعتين بالفتحة وصورة وتالتة والرابعة بالفتحة بس يبقى نقول نقول تاني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفتحة الكتاب وصورة ويسمح الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفتحة الكتاب بس الفتحة بس في الايه في الركعتين الأخرين في الاخير الركعتين إنما اللي بقى انتبه أن أنه أحيانا كان النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم بشراع سنة أخرى بس احيانا كان يعملها احيانا مش غالبا احيانا وهي ذكرها الشيخ فقال تسن القراءة في الاخرارين احيانا يبقى الاخرارين الاخراري يعني الركعتين الاخيرتين التالتة ورابعة يبقى لو احيانا صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالفتحة والصورة كمان الركعتين الاخرين هيبقى كل اربع ركعات صلى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام احيانا بالفتحة والصورة في كل ركعة ودي ايضا من السنن المندسرة من السنن ال... احنا ممنطبقهاش خلاص احنا عتب على وجه واحد للصن الركعتين في الربعية ركعتين ولئين بالفاتحة مصورة وركعتين اخرين بالفاتحة فقط انما لو احنا منطبق سنة النبي عليه والسلام على حق يبقى مرة نعمل كده ومرة نعمل كده احيانا نعمل كده يعني حتى لو في الاسبوع مرة او مرتين نصلي فنصلي بالاربع ركعات كل ركعة فيها فتحة وصورة بس هتبقى طبعا ايه كل ركعة من الركعة التانية وقال له اقصر يعني دليل كده حديث سيدنا ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يقرأ في صلاة الزهري في ركعتين الأولى في كل ركعة ثلاثين آية يبقى في ركعتين الولايين يقرأ بما ثلاثين آية بعد الفتحة وفي الأخريين يعني في الثالثة والربعة قادر خمسة عشر آية يعني في الثالثة في الركعة الثالثة وركعة الرابعة مقدار نص اللي كان بيقرأه في ركعتين الأولايات يعني كان في ركعة الأولى والتانية بيقرأ بتلاتين آية ففي ركعة التالتة والرابعة بعد الفتحة بيقرأ بخمسطنة برآية أو على نصف ذلك في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قدر خمسة عشر أو خمسة عشر آية وفي الركعة قدر نصف ذلك يعني حتى في العصر كانت ركعة الأولى والتانية يقرأ الفتحة وحوالي عن 15 آية وفي الركعة الثالثة ربع يقرأ الفتحة وحوالي عن سبع آيات أو ثمان آيات حضر نصف ذلك والسنة يا جماعة الخير أن يجرى بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأكاتين الأوليين من المغرب والعشاء وأن يسر بالقراءة في صلاة الظهر وصلاة العصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخرين من العشاء يبقى دايما ركعات الأخارة في الثلاثيه او رباعيه ثلاثيه زي المغرب فقط ورباعيه زي الظهر والعصر والعشاء ركعتين اخرىيه بيكونوا في الايه في سرا الكلام ده طبعا لو هنصلي بالليل إن صلي مثل الصلاة على النبي زي ال مش هنصلي التلات ركعات جهر إنما ركعتين لعين جهر وركعة تانية التالتة سر و ركعتين لعين جهر والركعتين الركعتين الأخرى لعين سر لما الظهر والعصر فالله ربعرك هتسر طيب يعني احنا إن شاء الله عز وجل نكتفي بهذا القدر يبقى إحنا وقفنا عن السنة القولية الرابعة عشان كيف فيها كلام كتير واللي هي القراءة, القراءة بعد الفاتحة يبقى هنبدأ الله عز وجل من اللقاء القادم من كان في العمر بقية من السنة القولية الخامسة وهي تسبيح في الركوع وفي السجود فيعني احنا نكتفي بهذا القادم ونقف عليه لعل فيه الكفاة أسأل الله تعالى لي ولكم توفيق والسلام والرشاد والرشاد والهداية جعلاني ياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه